112. فرجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا 113. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم بعدا حسنا 114. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مبعدي قال ما أخلفنا مبعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أجزاء من زينة القوم فقذفناها فكذلك فقدفناها فكذلك ألقى